وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا وَمِنَ الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن, الشجر ومن